أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ناعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 ثم صب فوق راسه ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سودس وَاسْتَبْرَقَ مُتَقَابِلَيْن كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بحول عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلٌ مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بلسانك لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون